وان تكون من الخالدين وقاسما ما اني لكما الا من الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءات ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألمنهكما منهكما عن تلك الشجره واقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا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 الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنن نكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا جُدنا عليها با والله امرنا بها قل الله لا يأمر بالفحشاء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 وَأَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بما كنتم تعملون وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النار أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ الْعَنَتُ لِلَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت بصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما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 وَاذْكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَطْشًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ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 تحتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والصراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى ياتيهم بأسنا ناضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها اللون شاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من بائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذب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 الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القع عصاك فاذا هي تنقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون اامنتم به قبل اناذنا لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أغلغ فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أنا من نبأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره توفنا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّقِ ذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوهُ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَّكَ وَآلَئِكَ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ نَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 لا يعلمون وقالوا مهما تتنا به من آية لتصحرنا بها فما نحن لك بمُؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصَّلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لأنك شفت أن الرجز لن من الن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 يَشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّعَ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا لَهُمْ آلهة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 لته وأتمناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبال جعله دك و الرموسا صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبتو إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالة وبكلام فخذ ما أتيتكم من الشاكرين وكتبنا لهم في الواحنة كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة ومرقوم كياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 وكذلك نجزي الْمُفْتَرِينَ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وَأَأْتَيْنَاهُمْ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 موسى أمة يَهْدُونَ بالحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط نماما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما وما ولكن ك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 حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعيظون قوما إلا هم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذلة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا اعْتَوَوْا عَمَّانَهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذلك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 I mean...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 تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتولكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل لايات ولا علهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فصلق منها ف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 ما نُيَظْلِمُونَ مَن يَهْدِي المهتدي فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن هم أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ظَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَلَّنْ عَامِبَلْهُمُ أ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 الدع الله ما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى